المسألة الأولى هي مسألة صلاة المسبوق والمسألة الثانية هي أحكام الاستخلاف وما يتعلق به والمسبوق هو الإنسان الذي جاء فوجد الإمامة قد أنهى جزءا من الصلاة قل هذا الجزء أو كثر وله أحكام عديدة منها ما أورده المصنف هنا ومنها ما أورده في مواضع أخرى فقال المصنف رحمه الله عن صلاة المسبوق وكبر المسبوق الركوع أو سجود بلا تأخير لا لجلوس وقام بتكبير إن جلس في ثانيته إلا مدرك التشهد وقضى القول وبنى الفعل المسألة الأولى لو جاء المسبوق فوجد الإمام في الركوع والسجود ماذا يصنع لو جاء المسبوق فوجد الإمام في الركوع والسجود عليه أو يلزمه أن يكبر للسجود بعد تكبيرة الإحرام بمعنى أنه لا ينتظر الإمام حتى يرفع بل عليه أن يكبر ويدرك الإمام على الهيئة التي وجده عليه وكذلك يكبر فيما إذا وجد الإمام راكعا تكبيرتي تكبيرا للإحرام وتكبيرا للركوع وإذا وجد الإمام جالس في التشاهد الأول أو التشاهد الثاني يكبر تكبيرة إحرام فقط ويجلس بغير تكبير مع ملاحظة عدم التأخر في الجلوس. هنا خطأ يقع فيه كثير من العامة وهو أنه يجد الإمام راكع فيكبر على سبيل التسرع تكبيرة واحدة ولا يدري هذه التكبيرة للركوع أم للإحرام. وقد سبق لنا أن بينا أن تكبيرة الإحرام تكون من قيام وهي فرض في الصلاة وتكبيرة الركوع. تكون سنة في الصلاة وتكون في حال الانحناء للركوع فلينبغي التفطن لهذا حتى لا تختل صلاة المرأة لكن إذا كان الإمام جالس في السجود إذا كان الإمام جالس في التشاهد وجاء المسبوق فلا يلزمه أن يكبر تكبيرة إحرام فلا يلزمه أن يكبر تكبيرة جلوس ويكتفي بتكبيرة الإحرام فقط المسألة الثانية إذا قام المسبوق للتكبير إن أدرك الإمام جالسا ماذا يصنع؟ قالوا المسبوق يقوم بالتكبير لو جلس مع الإمام الجلوس الذي فارقه منه في الركعة الثانية له هو كإن أدرك مثلا أخيرتي الصلاة الثلاثية أو الربعية قالوا لماذا؟ قالوا لأن جلوسه يعني جلوس المأموم وافق محله وبخلاف ما إذا أدرك ركعة أو أدرك ثلاثا فإنه في هذه الحالة يقوم ملا تكبير لأنه جلس في غير محل جلوسه موافقة للإمام وقد رفع بتكبير جلس به وهو في الحقيقة للقيام هذا في حالة الذي لا يدرك التشاهد الأخير أما هو فيقوم بتكبير وإن لم يجلس في ثانية نفسه لأنه في هذه الحالة كأنه افتتح الصلاة من جديد صفة ما يقضيه المسبوق من الصلاة المسبوق إذا أدرك بعد صلاة الإمام وقم للإكمال فما بقي من صلاة وقم لإكمال المتبقى من صلاة فيكون المسبوق في هذه الحالة قاضي في الأقوال باني في الأفعال بمعنى إن القضاء هو عبارة عن إنه يجعل ما فاته قبل الدخول مع الإمام أول صلاته ويجعل ما أدركه آخر صلاته هذا قضاء أما البناء فهو يجعل ما أدركه مع الإمام أول صلاته وما فاته آخر صلاته والموض بالأقوال القراءة على سبيل الحصوص أما غير القراءة من الأقوال فهو يبني فيها كالأفعال ولهذا يجمع المسبوق بين قوله سمع الله من حمده وقوله ربنا لك الحمد ولو نظرنا للأثلة التالية لاتضح الأمر مثال لو إن المسبوق أدرك الركعة الثانية من صلاة الصبح يقنت في فعل الأولى على المشهور لماذا؟ قالوا لأنه يقضي ما تقدم من القول في الأولى والأولى لا قنوت فيها حالة أخرى لو إن المسبوق أدرك الركعة الأخيرة من صلاة المغرب ماذا يصنع؟ عليه حينئذ أن يقوم بدون تكبير فيأتي بركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة ويجهر لأنه في هذه الحالة يقضي الأقوال ويجلس لأنه يبني في الأفعال ثم يقوم فيأتي بركعة للفاتحة والسورة جهرة لأنه حينئذ قاضي للأقوال ومن أدرك الركعة الثانية منه أتى بركعة كذلك حالة أخرى لو الإمام أدرك الركعة الأخيرة من صلاة العشاء فيقوم بعد سلام الإمام لو المأموم أدرك الركعة الأخيرة من صلاة العشاء فيقوم بعد صلاة بعد سلام الإمام ويأتي بركعة يقرأ فيها بالفاتحة والسورة جهرا، لأنها في هذه الحالة هي أول صلاة بالنسبة للأقوال ثم يجلس لأن التي أدركها كالأولى بالنسبة للأفعال ويبني عليها ثم يأتي بركعة أخرى بالفاتحة والسورة جهرا. لأنها الثانية بالنسبة للأقوال، ولا يلزمه جلوس، لأنها الثالثة بالنسبة للأفعال، بل يلزمه حينئذ أن يقوم ليأتي بركعة رابعة بالفاتحة فقط سرا، ومن أض يأتي بعد سلام الإمام بركعتين، بيأتي بعد سلام الإمام بركعتين يقرأ فيهما الفاتحة والسورة. الدليل على وجوب قضاء المسبوق جملة ما فاته من أفعال الصلاة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطويل الذي يرويه سيدنا عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائب فحملت معه إداة قبل صلاة الفجر فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريق على يديه من الإداوة وغسل يديه ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثم ذهب يخرج جبته وعن ذراعيه فضاق أكما جبته فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثم توضأ على قفيه ثم أقبل قال المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخرة فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم أو قال قد أصبتم يغبطهم أن صلىوا صلاة الوقت محل الشهد أو الاستدلال من الحديث إن روى الحديث قال فلما سلم النبي صلى الله فما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته ومعنى هذا إن النبي عليه الصلاة كان مسبوقا في الصلاة وقام ليتم بقية ما فاته من الصلاة هذا استدلال على الحكم هناك حديث آخر تقدم ذكره استدلال على الحكم وعلى الصفة أيضا وهو حديث إذا ثوب للصلاة فأتتوها وأنتم تسعون وأتتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة وفي رواية وما سبقكم فأتموا هذا دليل على الحكم في قولي وما فاتكم فأتموا وعلى الصفة أيضا بأن الإنسان يتم ما فاته على الهيئة التي تركه عليه كذلك هناك حديث مروي عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على قالم فليصنع كما يصنع الإمام وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي والشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى عليه والحافظ ابن حجر قال ان في ضعف وانقطاع والضعف وانقطاع هنا يشارى الى تضعيف الحجاج بن ارطاء احد رواة الحديث لكن الامام الالباني رحمه الله صحح الحديث وذكر له شواهد اخرى مروية في كتب اخرى ثم نمضي مع احوال المسبوق فنقول هناك حالة الركوع دون الصف والمصنف رحمه الله يتكلم عن هذه المسألة بقوله وركع من خشي فوات ركعة دون الصف إن ظن إدراكه قبل الرفع يدبك الصفين لآخر فرجة قائما أو راكعا لا ساجدا أو جالسا وإن شك في الإدراك ألغاها وإن كبر لركوع ونوى بها العقد أو نواهما أو لم ينوهما أجزأه وإن لم ينوه ناسيا له تمادا المأموم فقط وفي تكبير السجود تردد وإن لم يكبر استأنا هي نحبة من المسائل أبرزها أولها مسألة الركوع دون الصف مسألة شك المسبوق في إدراك الركوع وعدمه ومسألة التكبير في حالة الانحطاط للركوع والتكبير للسجود وكذلك دخول المسبوق في الصلاة بدون تكرير مسألة الركوع دون الصف هذه المسألة فيها الحديث الشهير حديث ابن أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعود والحديث فيه كلمة لا تعود أي لا تعد لمثلها وفي كلمة لا تعد يعني لا ينزمك إعادة الصلاة مرة أخرى وهو حديث فيه كلام طيب للعلماء في كيفية الاستدلال به وعليه ردود يعني على الاستدلال ردود ومناقشات مبسوطة في كتب شروح السنة وفي كتب الفقه حاصل المسألة إن المسبوق جاء فوجد الإمام راكعا خشي أن تفوته الرقعة بإن الإمام يرفع رأسه فماذا صنع ركع المسبوق بقرب الصف بحيث أنه يطمع أنه يصل إلى الصف راكعا قبل أن الإمام يرفع رأسه من الركوع. المسبوق المصنف رحمه الله يشير إلى جواز ذلك وقال أن المحافظة على الركعة حينئذ أذن أفضل منها على المحافظة على الصف يعني هو هنا في تعارض مبين يحافظ على إدراك الركعة ولا يحافظ على استقامته في الصف قالوا يحافظ على إدراكه للركعة أفضل من المحافظة على الصف هذا إذا كان يظن الإدراك أو يطمع أن يدرك لكن لو كان لن يدرك الوصول إلى الإمام راكعا إلا بعد رفع الرأس في هذه الحالة لا يجوز له أن يركع دون الصف ويتمادى إليه حتى ولو فاتته الركعة ولكن إن فعل أجزاءته الركعة مع الإساءة يعني هنا أساء لكن الصلاة وقعت صحيحة والرقعة أدركها وهذا في حالة ما لم تكن الرقعة المفعول فيها ذلك هي الرقعة الأخيرة وإلا إذا كانت الرقعة الأخيرة فليفعل ذلك حتى لا تفوته الصلاة لأن هو في الأول أو في النص أو في الثلث من الصلاة يخشى فوات رقعة لكن في النهاية في الرقعة الأخيرة يخشى فوات الصلاة نفسها هذا هو مذهب الإمام في المدونة وهو مشهور مذهبه لكن هناك قولان آخران في المذهب القول الأول أن يحرم مكانه ترجيحا لإدراك الركعة يعني يحرم مكانه ويقف القول الثاني أن لا يحرم إلا إذا أخذ مكانه في الصف أو قاربه هنا مجموعة من التتمات المتعلقة بالمسألة قالوا أن المشهور في المذهب أن يجوز لي أن يدب بمقدار صف أو صفين وقالوا إن الفرج لو تعددت يدب لآخر فرجة بالنسبه له يعني لو إن وجد فرجة في الصف يدب لها فوصل إليها فوجد فرجة في الصف الذي بعده فالذي بعده فهكذا قالوا أيضا لا يدب الرجل أو يصحف نحو الصف لا في هيئة الجلوس ولا في هيئة السجود لأن الهيئة هنا هيئة قبيحة مش السجود والجلوس اللي قبيح لا الدب على هذه الهيئة هو القبيح إن تمكن المرأة أن يدب جالسا ماشي يعني يجوز مع الكراهة لكن الساجد يصعب عليه أن يدب ساجدا أيضا لو أخطأ ظن المسبوق فلم يدرك الصف في دبيبه راكعا دب قائما في الثانية ولا يدب في قيام ركوعي هذا الذي شبق فيه مسألة شك المسبوق في إدراك الركوع أو عدمه المسبوق مأمور بالطبع الإمام في الحالة التي هو فيها من ركوع أو سجود فإذا اتبعه في الركوع وتيقن الإدراك وذلك بتمكين اليدين من الركبتين قبل رفع الرأسي يعتد بتلك الركعة لكن لو شك في الإدراك في هذه الركعة تلغى الركعة ويتمادى مع الإمام ويأتي بركعة بعد السلام ويسجد بعد السلام مسألة التكبير من نسبة للمسبوق في حال أنحطط للركوع والرفع منهم والنية فيه والتكبير في حالة السجود لو جاء المأموم مسبوقا المأموم سواء كان مسبوق أو غير مسبوق لو كبر للركوع في حال الانحطاط وهو راكع ونوى بها تكبيرة الإحرام دون الركوع أو نوى التكبيرتين معه أو لم ينوى واحدا منهما أجزاء في الجميع وإن لم ينوى المصلي بتكبيرة الركوع إلا هو متناسي بذلك تكبيرة الاحرام ثم أو ناسي بذلك تكبيرة الإحرام ثم تذكره ينظر إن كان إمام أو فذ يقطع متى ما تذكر وإن كان مأموم يتمادى وجوبا ويعيد الصلاة وجوبا لا فرق في ذلك بين أن يأم في الأولى أو في غيرها أو في الجمعة أو في غيرها المسألة تكبير المسبوخ للسجود لو المسبوك كبر للسجود ناسيا للإحرام فهل يتمادى إن عقد الركعة التي بعد هذا السجود هذا رأي ابن رشد أو يقطع مطلقا هذا قول سند المسألة في الحقيقة فيها تردد محل هذا التردد إذا كبر للسجود ناسيا للإحرام وعقد الركعة الثانية فإن لم يعقدها فإنه يتفق على القطع في القول وأما إذا كبر للسجود ونوى به العقد أو نوىهما هما أو لم ينوي شيئا فإنه كتكبيره للركوع على المعتق المسائل السالقة مسألة الشك ومسألة التكبير فيها صور يتحصلها الفقهاء أو شراح خليل من المنطوق والمفهوم وصور وتفريعات حاصل من ضرب صورة في صورة أو صورة في صورتين والشراح وأصحاب الحواشي يفرضوها بالتفصيل وفي النهاية ينبه الإمام الدردير رحمه الله وينبئ الشيخ الخراشي رحمه الله على ان هذه الصور يمكن انها تحفظ على هذا الوجه لان مسائل تارق قوةها كثيرا ولا حاجة بان احنا نكثر فيها ضرب الصور وتفريع مسألة المسبوق لو دخل في الصلاة بدون تكبير يعني المسبوق دخل في الصلاة بدون ان يكبر تماما اي تكبير لا تكبير تحرم ولا تكبير ترجوع ولا اي تكبير ناسيا ذلك بانه اتى بمجرد النية يعني دخل في الصلاة بالنية فقط ثم تذكر قبل الركوع أو بعده أو أدرك الإمام في السجود ودخل معه بدون تكبير إحرام فإنه يستأنف الصلاة بإحرام ولا يحتاج إلى سلام لأنه حينئذ لم يدخل في الصلاة حتى وإن كان مأموما لعدم حمل الإمام تكبير الإحرام يعني الإمام لا يحمل عن المأموم تكبير الإحرام وبذلك ننتهي من أحكام صلاة المسبوط أما الاستخلاف فالاستخلاف معناه ان الامام ينيب غيره من المأمومين لإتمام الصلاة بهم بسبب عذر ألم بالامام والاستخلاف يرد في الصلاة ويرد في الولايات ونحوها حكم الاستخلاف بصفة العموم الندب في كل الصلاوات عدم جمعة فيجب يعني في الجمعة يجب وان تركه الامام يلزم المأمومين حينئذ ان يقدموا واحدة منهم بضوابط معينة ولا يتحركوا ولا يتحولوا عن القبلة ولا يتكلموا إلا من أجل إصلاح الصلاة ويقول الاستخلاف من الإمام التي تثبت إمامته لمن ترك النية أو ترك تكبير الإحرام والاستخلاف لو الإمام ترك في الجمعة ينتقل الحكم إلى المأموم ويكون هنا مش استخلاف يكون تقديم يعني المأموم يقدم شخص بدل منه المهم أن المصنف رحمه الله أفرض هذا الفصل أو هذا الجزء للكلم عن الاستخلاف وله حكم وأسباب وشروط وصنائع يصنعها المستقلف بالفتح عندنا أركان الاستخلاف المستقلف وهو الإمام الأول والمستقلف وهو الإمام الثاني هذان أبرز ركنا الاستخلاف وعندنا سبب الاستخلاف وشروط الاستخلاف قال المصنف فصل ندب لإمام خشية تلف مال أو نفس أو منع الإمام تري عجز أو الصلاة برعاف أو سبق حدث أو ذكره استخلاف أي ندب لإمام استخلاف في الحالات السابقة وإن بركوع وسجود أو سجود ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله الأسباب اللي تؤدي إلى الاستخلاف من أبرزها هذه الأسباب الخمسة منها أربعة تتعلق بالإمام ومنها واحدة تتعلق يعني أربعة تتعلق بالإمام والأخيرة تتجه الحكم فيها إلى المأموم وليس إلى الإمام تلف المال من أسباب الاستخلاف بمعنى خاف الإنسان الإمام إن إراد في الصلاة أن يضيع له مال سواء كان هذا المال له أو لغيره سواء كان هذا المال من الجمادات أو من الحيوانات ويؤدي هلاك أو تلف إلى هلاك أو ضرر كبير بصاحب المال سواء كان هو إمام صاحب المال أو غيره في هذه الحالة يلزمه حينئذ أن يقطع الصلاة ويستحب له الاستخلاف سواء اتسع الوقت لأنه يدرك السلام مرة أخرى أو لم يتسع كذلك لو خاف على نفسه لو خاف المرء تلف نفسه يعني تلف نفسه هو أو تلف نفس محترمة كان خاف على أعمى أن يصطدم بسيارة أو نقف في حفرة عميقة أو خاف على طفل صغير سيقع في نهر ونحو ذلك في هذه الحالة أيضا يستخلف كذلك إذا خاف الإنسان على نفسه ثلفا بسبب عجز عن ركن من الأركام كالعجز عن الركوع أو عن القراءة في بقية الصلاة لكن العجز عن السهم كقراءة الصورة ليس من مبررات الاستخلاف. كذلك لو طرأ عجز يبيح للمرء البناء على الصلاة بعد القطع مثل الرعاف في هذه الحالة يستخلف وتقدم لنا الكلام تفصيلا عن أحكام الرعاف وقلنا أنه يخرج ويغسل الدم ثم يعود ولكن يستخلف أيضا من المسائل المبررة أو ال... التي ينتج عنها الاستقلاف صدق الحدث أو تذكر الحدث يعني لو الإمام أحدث وهذا يعد أبرز أسباب الاستقلاف لو أحدث الإمام أثناء الصلاة أو تذكر أثناء الصلاة أنه دخل فيها وهو على حدث ففي هذه الحالة يخرج من الصلاة ويستخدم السبب الخامس الموت أو الجنون وهذا يتعلق فيه الحكم بالمأموم وليس بالإمام يعني إذا مات الإمام أو جن الإمام انقطع تعلقه بالصلاة وانقطع التكليف الشرعي عنه ويتوجه القطب حينئذ أذن للمأموم ليقدم من يتم بهم الصلاة كل الصورة متقدمة يتم فيها الاستغلاف وهي اللي ذكرها المصنب بقوله ندب لإمام إلى آخره الاستغلاف فهنا ندب مبني المجهول واستخلاف نائب فاعل وما بين الفعل ونائبه جاءت أسباب الاستخلاف الدليل على مشروعية استخلاف حديث سيدنا سهل بن سعد السعلي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال تصلي للناس فأقيم قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يتفت في صلاة فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكث مكانك فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من رابه شيء في صلاته في فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء الحديث أصل في مشروعية الاستخلاف عند وجود سبب لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء سيدنا أو بكر يتأخر وتقدم النبي فصلى والاستخلاف وارد في القضاء وغيرها من الولايات بهدف تحصيل المصلحة ورفع النزاع كيفية الاستغلاف أو صفة الاستغلاف هو يقع في أي جزء من أجزاء الصلاة حتى لو كان في الركوع أو السجود لكن كيفية في الركوع تكون بدون تسميع من الإمام وكيفية في السجود تكون بدون تكبير من السجود وذلك حتى لا يقع الاقتداء بالإمام الأول وهو على حاله لا تسمح له الإمامة يعني الامام اصابه حدث وهو راكا فيستخلفه وراكا ولا يرفع بهم من الركوع لانه لو رفع بهم من الركوع وتبعوه ففي هذه الحالة ائتموا بامام على غير طهارة لانه هو بمجرد طرء السبب عليه يزول عنه شرط صحة الامام فينتظر حتى يحل الخليفة الجديد او الامام الجديد ويرفع بهم من الركوع او يرفع بهم من السجود هذه صفة تتعلق بكيفية للإمام والم... الخليفة بقى ماذا يصنع الخليفة يدب إلى مكان الإمام على نفس الهيئة اللي خرج عليه يعني الإمام خرج ركع يخرج ركع هذه في الركوع سهلة لكن في السجود متعذرة وفيها هيئة قبيحة أنه يدب ساجدا الجلوس ربما تحدث إذا كان قريب من الإمام لكن لو إن المأمومين رفعوا الصار... الرأس برفع الإمام الأول وقبل أن يستخلف أو قبل أن يحل عليهم الإمام الثاني في هذه الحالة لا إشكال وصلاتهم باطلة لكن لو علموا بحدثه حال الرفع معه فالأمر أيضا على هذا النحو لكن بالنسبة لا بد لهم أن يعودوا مع الخريفة ويكملوا معه فإن لم يعودوا فصلاتهم غير باطلة هنا مجموعة مسائل تتعلق بالاستخلاف أوردناها لكم من كتاب الذخيرة للإمام من كتاب مواهب الجليل الإمام أصبع سئل عن رجلين أما أحدهما صاحبه ثم يحدث الإمام فيستخلف صاحبه قال لا يجوز لا يجوز له أن يبني على الصلاة لأنه ليس معه آخر فيكون خليفة عن نفسه لا يجوز له ويقطع ويبتدئ لأنه ابتدأ في جماعة فلم يجز له أن يبني استغلافه ولم يستغلف يعني زي ما قال القاضي رحمه الله إنما لم يوجز له أن يبني بل يقطع ويبتدئ لأنه ابتدأ في جماعة فلم يوجز له أن يتم وحده على أصله في من وجب عليه أن يصلي في جماعة فصلى فزا إن صلاته لا تبزي يعني الاستغلاف لا يتأتى بين اثنين بين إمامه ومأموم لكن يتأتى في الجماعة الكثيرة أيضا لو إن الإمام ظن إن حصل له رعاف واستخلف وخرج ليرسل الرعاف فذهب إلى المكان أو بعد خرج من الصف تبين له أنه لا رعاف الصلاة هنا لا تبطل على من خلفه لأنه خرج بشكل جائز ويبتدي هو صلاته بشكل جديد خلف المستخلف المستخلف من مندوبات الاستخلاف التي أوردها مصنف رحمه الله؟ ما هذه المندوبات أوردها قبل الشروط قال ولهم إن لم يستخلف ولو أشار لهم بالانتظار واستخلاف الأقرب وترك كلام فيك حدث وتأخر, وتأخر مؤتما في العجز ومسك أنفه في خروجه وتقدمه إن قرب وإن بجلوسه وإن تقدم غيره صحة أن استخلف مجنونا ولم يقتدوا به أو أتموا وحدانا أو بعضهم أو بإمامين إلا الجمعة وقرأ من انتهاء الأول وابتدأ بسرية إن لم يعلم الأول لو الإمام ترك الاستخلاف ينتقن الحكم للمأموم على سبيل الاستعباب أن يستخلفوا شخصا ليتم بهم بالصلاة ويستخلفوا حتى لو إني الإمام قال لهم انتظروا لو الإمام أشر لهم أو كلامهم قال لهم انتظروا في هذه الحالة لا يسمعوا لكلامه ويستخلفوا لكن الإمام ابن نافع رحمه الله يرى إن شرط الإمام ملزمة بمعنى إن الإمام طلب منهم الانتظار حتى يعود في هذه الحالة ينتظر إلا لم يستخلفوا يجوز لهم أن يصلوا أفزازا كل إنسان على حين لكن ما فيش قول في المذهب مقابل لذلك إن هم ينتظروا حتى يعود لهم لأن صلاتهم تبطل بذلك الصريع يعني لا قول قول هم ينتظروا حتى عودته خاصة إن لم يكن قد أشار لهم أو نبه عليه اللي هو قول ابن ناف لأنهم إن انتظروا والإمام مرجعوا في بطلة صلاتهم من مستحبات الاستخلاف إن الإنسان يستخلف أقرب شخص وراءه يعني الإمام يستخلف أقرب الناس وراءه ولهذا كان الأفضل في الصلاة أن يكون في الصفوف أولو الأحلام والنهى في الصفوف الأولى حتى إذا ناب الإمام شيء أمكن أن يستخلف بسهولة وأمكن في هذه الحالة أن يستخلف من يصح استخلفه رؤيا عن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلاف الإمام بن عبد البر رحمه الله يقول كلام طيب في ذلك تعليقنا للحديث يقول إن شأن الصف الأول أن يكون فيه أفضل القوم علما ودينا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى يعني ليحفظوا عنهم ويعو ما يكون منه في صلاته، وكذلك ينبغي أن يكون في الصف الأول من يصلح أن يلقنه ما تعاي عليه، وقف فيه من القرآن اللي هي مسألة على الإمام، ومن يصلح أيضاً للاستخلاف في الصلاة الناب الإمام فيها ما يحمله على الاستخلاف هذه التتمة أو هذا الكلام للإمام ابن عبد البر رحمه الله فيه إشارة جيدة إلى أفضلية أن يكون أصحاب الصف الأول. من ذوي الفضل ومن ذوي في من منذوبات الاستغلاف ايضا ترك الكلام يعني اذا استغلف لوقوع الحدث او تذكر الحدث والصلاة الم... الامام يتأخر مؤتما مجوما بالنية بانيان المأمومية اذا عجز عن ركو ويغتفر تغيير النية هنا للضرورة واما تأخره عن محله في منذوب يعني هو لا يتكلم ولكن يخرج بالنية وصفة خروج الإمام إن هو يمسك الأنف ليهم الناس بأنه حدث عنده رعاف أو شيء وهذا من باب التأدب يندب للإنسان المستخلف اللي هو الخايفة بقى الإمام الثاني أن يتقدم بالقرب من موضع الإمام الأصلي كقرب ما يدب فيه لفرجة في الصف في فيما يظهر كالصفين يحصل له رتبة الفضل فإن بعده تم بين في موضعه لأن المشي الكثير يفسد الصلاة يعني لو كان هو مثلا في يمين الصف أو في ثلث الصف أو في وسطي أو في يساره، والمشي الكثير يؤثر على صلاته، يتم, يتم الصلاة يتقدم ويتم الصلاة في مكانه ولا يشترط هنا الوسطية أن يكون في الوسط هنا مسألة قد تطرأ أن الإمام يريد أن يستخلف رجل فيها تقدم معين هذا من الثقلاء أو من الطفايليين يعني الإمام يريد أن يستخلف شخص كذا معين يجي شخص آخر يتقدم سواء كان هذا الشخص يصلح للإمامة أو لا يصلح إن كان لا يصلح لا يصح أن يفعل ذلك يعني ينبغي أن يرجع إلى مكانه لكن إن كان يصلح ففي هذه الحالة لا بأس ولكن المستخلف قالوا أنه لا يحصل له رتبة الإمامة بنفس الاستغلاف بل حتى يقبل ويفعل بعض الفعل يعني المستخلف ما يبقاش إمام إلا لما يحل فعلا يحل الإمام الأول ويبتدئ الشروع في أفعال أو في حركات الصلاة أو في أركان الصلاة وشننها لكن لو الإمام قال لشخص يا فلان يريد واحد معين يستخدم وق في القوم من هو أكثر منهم من يسمى بهذا الاسم وأتم بهم الصلاة صح. يعني الإمام قال صلي بالناس يا محمد. فيه محمد في ثلاثة محمد وراء في الصف فأي محمد دخل منهم يصطفح. هنا في أربع صور أو أربع فروع المصنف شبه شبهها بالسورة السابقة. شبه فيها صحة. يعني شبه بالسورة السابقة في صحر الصلاة. لو الإمام ترك المأمومين لعذر فقال كأن استخلف مجنونا ولم يقتدوا أو أتموا وحدانا أو بعضهم أو بإمامهم يعني الصورة الأولى لو استخلف الإمام على القوم شخص مجنون أو شخص لا تجوز إمامته ولم يعمل بهم في الصلاة شيئا صلتهم صحيحا يعني هو التشبيه هنا تشبيه في الصحة مش تشبيه في جواز الاستخلاف لأن المستخلف لا يكون إمام إلا إذا شرع بالعمل فعلا في الصلاة ايضا سورة التانية لو المصلين اتموا الصلاة وحدانا وتركوا الخليفة يعني لو استقلف شخص والمأمومون والمأموم لم يتابعوا وصلوا وحدانا صلاتهم صحيحة سورة تالتة فيها الصلاة الصحيحة ايضا ان لم يستقلف الامام عليهم احد وصلى وحدانا او صلى بعدهم وحدانا وترك الاقتذاء يعني مضمعة صلاة خلف الامام مجموعة قدم واحد وصلى وخليفة. يصلي خليفة ومجموعة أخرى صلى واحدة صلاة الجميع صحيح مسألة أربعة أو حالة أربعة لو اتموا بإمامين بأن كل طائفة قدمت إمام الطائفة الثانية ارتكبت إساءة لا شك لأنها بمنزلة جماعة أخرى في المسجد ولكن قالوا أن صلاتهم صحيحة كل هذا فيما إذا لم تكن الصلاة هي صلاة الجمعة بمعنى ان الجمعة لا تصح اذا صلى وحدانا لكن اذا صلى جماعة في الجمعة وحدانا وجماعة بامام جديد او مستقلف جديد تصح صلاة المجموعة اللي خلف الامام اذا كمل العدد على الخلاف بقى في العدد اتناشر او سبعة او كذا او كذا على الخلاف المعروف في المذاهب، والذي سأتي في موضوعه لو استقلف الامام رجلا غيره، فإنه يستحب للمستخلف أن يكمل القراءة على نفس ما توقف عليه الإمام الأول يعني الإمام يقرأ في سورة ووصل للآية العاشرة مثلا فجاء نابه شيء يبرر الاستخلاف فاستخلف فعلى, فعلى المستخلف اللي هو الشخص الثاني أن يبدأ القراءة من حيث انتهى الإمام الأول بالطبع إن كان يحفظ لكن إن لم يكن يحفظ فيبدأ من أي مكان شاء مع مراعاة أنه لا ينكس في القراءة أو لا يعيد القراءة من جديد وإن كان الأمر يتعلق بالسرية والجهرية قالوا أن الإنسان إذا لم يعلم بأنه انتهى في الصلاة السرية من أي القراءة فليبتدئ بالسرية في هذه الحالة فإن علم بإخبار من الإمام بأنه انتهى في قراءته إلى كذا او كان قريبا منهم فسمع قراءة فيقرأ من حيث انتهى الامام كما يفعل في الجهلية لكن هي المسألة واسعة وكلها لا تخرج عن اطار الاستحباب ان يتم القراءة على نفس القراءة الاولى او يقرأ من جديد وان اتم فهو الافضل اخيرا تكلم المصنف عن مسألة شروط الاستخلاف والشروط الاستخلاف يقول فيها المصنف رحمه الله وصحته والضمير هنا يعود على الاستخلاف وصحته بإدراك ما قبل الركوع وإلا فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو الثالثة صحت وإلا فلا كعود الإمام لإتمامها وإن جاء بعد العذر فكأجنبي وجلس لسلامه المسبوق كأن شبق هو للمقيم يستخلفه مسافر لتعذر مسافر أو جهلي فيسلم المسافر ويقوم غيره للقضاء وإن جهل ما صلى أشار فأشار وإلا سب عليه وإن قال للمسبوق أسقطت رقوعا عمل عليه من لم يعلم بخلافه من لم يعلم خلافه وسجد قبله إن لم تتمح الزيادة بعد صلاة إمانه يشترط في الإنسان اللي حيتم استخلافه أن يكون قد أدرك مع الإمام الأولى ما قبل تمام الركوع يعني يكون مستخلف أدرك مع الإمام الأصلي قبل حدوث العزر من الركع جزءا قبل أن يعقد الركوع وذلك بأن أدرك الركوع فقط لكن إن أدرك الركوع فقط وإن لم يطمئن إلا بعد حصر العذر أو أدرك ما قبل الركوع ولو الإحرام، فقالوا إن من كبر للإحرام بعد تكبير الإمام وحصل له العذر بمجرد التكبير أو في أثناء قراءة يصح استخلافه. يعني يدرك شيء له قيمة أو له مكانة في الصلاة. وقالوا إن لو أحرم حال رفع الإمام ووضع يديه على ركبتيه قبل تمام رفعه يصح استخلافه. وإن لم يطمئن إلا بعد حصول العذر كما تقدم ويستمر ركعا ويركع بهم ثانيا إن رفع ليرفع بهم كما مر وحينئذ فما يأتي بهم الركوع أو سجود معتد به فإن لم يدرك ما قبل تمام الركوع بأن أدركه بعد رفعه منه وهو الصادق بالسجود والجلوس وكذا الحال لو أدركه قبل الركوع وغفل أو نعسه حتى رفع الإمام رأسه منه فلا صح الاستخلاف حينها. قالوا ولو جاء المستخلف وأحرم بعض حصول العذر فكأنه أجنبي لأنه لم يدرك مع الإمام جزءا البتة فلم يصح استخلافه اتفاقا يعني لو هو جاء شخص ودخل وأحرم بالصلاة بعض حصور العزري أو في توقيت حصول العزري في هذه الحالة لا, تصح لا يصح استخلافه اتفاقا وتبطل صلاة من اقتم به أما صلاته هو ينظر في حالها صلى لنفسه صلاة منفردة بأن ابتدى القراءة ولم يبني على صلاة الإمام الأول صحة بنى على صلاة الإمام ظنا منه صحة الاستخلاف وكان بناؤه بالركع الأولى فقط أو الثالثة من الربعية واختصر على فاتحة كالإمام صحة كذلك حيث هنا لا مخالفة بينه وبين المنفرد لجلوسه في محل الجلوس وقيامه في محل القيام كل هذا كلام مبني على مسألة تارك السنن عمدا لا تبطل صلاته لأنه إذا بنى في الثالثة من ربعية تكون الصلاة بأم القرآن فقط على ما هو مقتضى البناء هنا تشبيه من المصنف في عدم الصحة في البطلان مسألة أن الصلاة تبطل على المأمومين إذا عاد الإمام الأول بعد زوال عذري لإتمامه بهم سواء خرج ولم يستخلف ولم يفعل لانفسه شيئا إلى أن عاد أو استخلف عليهم ثم عاد فأخرج المستخلف وأتم بهم هي مسألة عجيبة ان الامام خرج سواء استخلف او لم يستخلف بعدما ذال العذر اللي عنده عاد للصلاة ليتم الصلاة بهم بانه كانوا منتظرين وهو عاد ليتم الصلاة طبعا ما كانش اشار لهم ولا المح لهم بالانتظار على القول اللي هو ذكره ابن القاسم اقصد ابن نافع رحمه الله أو إنه جاء فأخرج الخليفة وحل محل مرة أخرى يعني عدل الإنوم مرة أخرى لا تصح الصلاحي بالنسبة لمسألة استخلاف المسبوق لما لم يكن من شرط المستخلف إدراك صلاة الإمام من أولها بل إدراك جزء يعتد به من ركعة الاستخلاف وهو صادق من سبق به بما قبل تلك الركعة كما سبق ذكره بين المصنف هنا كيفية فعل المستخلف المسبوق والقوم بعد إثنان صلاة الإمام الأصلي قالوا إن الإمام إذا استخلف مسبوقا وكان في القوم أيضا مسبوق فأتم النائب ما بقي من صلاة الأول أشار إليهم جميعا أن يجلسوا ويقوم لقضاء ما عليه ويجلس من خلفه من المسبوقين على المشهور لو كمل من صلاة وسلم قاموا للقضاء كذلك الحال لو كان المستخلف فقط مسبوق دون القوم فإنهم أيضا يجلسون ينتظرون قضاءه ليسلموا بسلام على مذهب المدونة قالوا لأن السلام من بقية الصلاة الأولى يعني بقية صلاة الإمام الأول وقد حل هذا محله في الإمامة فيه فلا يخرج عنه لغير معنى يقتضيه وانتظار القوم لفراغه من القضاء أخف من الخروج من إمامته هناك رأي آخر أنه يستغلف من يسلم بهم قبل قيامه لقضاء معنى عندنا مسألة استخلاف المسافر المقيم لو الإمام المسافر استخلف مقيما على مسافرين ومقيمين وأكمل صلاة الأول فإن من خلفه من المقيمين يقومون لإثنان معرهم أفزازا لأنهم دخلوا على عدم السلام مع الأول والمسافرين يسلموا لأنفسهم عند قيام المستخلف المقيم لما عليه ولا ينتظرونه ليسلموا معه إذ لم يدخل هذا المقيم على أن يقتدي بالأول في السلام في قول آخر في المزال أنه يستقلف من يسلم بهم ونقول ثالث أنهم ينفذوا مسألة جهل الخليفة لما صلىه الإمام الأول لو جهل الخليفة المسبوق قدر ما صلى الإمام الأول أشار إليهم ليعلموه وأشار إليهم مأمون بعدد ما صلى فإن فهم بذلك انتهى الأمر وإلا ما يفهم سباحه به يعني وإلا ما يفهم بالتسبيح كلموه وكلمهم ولا بأس لإصلاح الصلاة يعني دخل الخليفة ما يعرفش في الإمام أين توقف مش في القراءة لا في الصلاة في هذه الحالة يجب على المصلين أن هم يفيدوه بما توقف بالإشارة بالتسبيح بالكلام حسب ما يفهم آخر مسألة هي مسألة عمل الخليفة المسبوق بقول الإمام الأول أو بعلمه هو الخليفة التي تستخلف لو أن الإمام قال له أسقط ركوعا أو نحوه مما يوجب أبطال الركعة فانه يعمل على قوله يعني الإمام الأصلي أخبره أنه أسقط ركوع أو فعل ما يستوجب الساوة أو كذا أو كذا يعمل على قوله ويعمل عليه أيضا من المأمومين كل من لم يعلم خلافه وهو من علم صحة مقالته أو ظنها أو شك فيها أو ظن خلافها ولا يعمل على قوله من علم صحة صلاة الإمام وصلاة نفسه بل يعمل على ما علم إذا كان هو يعلم صحة صلاة الإمام يبني على فعله هذا يبني على علمه هذا ويلزم الخليفة المسبوق أن يثبت في الأوجه التي عمل فيها بقول الإمام سيوجد قبلي قبل السلام لكن عقد الفراغ صلاة الإمام الأصلي وقبل اتمام صلاته كما يقصي يقول مصنف إن لم تتمحَّد زيد كما لو أخبره بعد عقد الركعة الثالثة إنه أسقط ركوع فيحد الأوليين قد بطلت وصار استخلافه على ثانية الإمام وقد قرأ فيها بأم القرآن فقط فدخل في صلاة نقص وزيد أو أخبره بذلك في قيام الركعة الرابعة أو بعد أن عقد الرابعة لاحتمال أن تكون من الأولى حينئذ تصير الثانية أولى والثالثة ثانية وتكون بأم القرآن فقط فإن تمحضت الزيادة كما لو أخبره قبل ركوع الثانية أنه أسقط ركوعا أو سجودا فالتدارك حينئذ ممكن ونرجع ونقول لأبنائنا الطلاب هذه التقسيمات جميعها تقسيمات عقلية مبنية على صفة ما يقدم مسبوق من صلاته وصفة ما يفعله المستخلف في الصلاة ولم أقف لهذه التقسيمات على أدلة من السنة لأن كل من ذكرها من شراح المت وأصحاب الحواشي ذكروها وذكروا معها أدلتها العقلية وبذلك أبنائنا الطلاب نكون قد انتهينا بتوفيق الله تعالى ومشيئته من شرحنا لباب صلاة الجماعة من مختصر الشيخ غريب بن إسحاق وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه